تعلن حملة المداح بإشراف الحاج عبد القادر حشاش وبمرافقة فرقة المادحين أحمد ويوسف مزرزع عن تسيير عمرة في الرابع من نيسان لمدح الحبيب بجوار الحبيب الإقامة في فنادق أربع وخمس نجوم مع إفطار يومي بفئ مفتوح ابتداء من سبعمائة دولار شركة حشاش للسياحة والسفر بيروت سليم سلام تليفون 01 702 500